نسبة إلى المشاريع الحديثة التي خرجت الناس في هذه الأيام وهي مشاريع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان ومشاريع إنتاج الزراعي ومشاريع العقارات الكبيرة مثل العمائر هذا على هذه الأشياء الذكاء وكيف تقبل بذلكها؟ إذا ما تقدمت المشاريع جميع الشراط الله بالذبح إذا فيها كل ما حاول عليها الذي عده للبيع إمارة أو أرض. A hivatás, hogy szállítson, vagy a személyes, hogy fiai legyenek, vagy a házasság, ha a házasság, ha a házasság, ha a házasság, ha a házasság, ha a házasság, ha a في ha a házasság, ha a házasság, ha a házasság, ha a házasság, ha a házasság, ha a házasság, ha a házasság, ha a házasság, نمي في الحيوان لا زكاة في كذلك إن الجام والحداث الأدوات التي عندها لا زكاة ميزة الطبور والمشار الأدوات لا زكاة زكاة من الأمام التي أدى البيت الأبواب الحزين للعيباع الأعراس القباع وما أراد بيت الحياة وما يريد أن تكون أجام أعراس لأعراسة azt mondod, nem vagyok nem